وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اما بعد درسنا لهذا اليوم من كتاب الاصول الثلاثه للمجدد الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيله الشيخ العلامه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا درسنا لهذا اليوم الجمعه الثامن عشر من شهر شعبان لعام 1436 للهجرة على صاحب الهجرة افضل الصلاه واسكت التسليم الموافق الخامس من شهر يونيو لعام 2015 للميلاد سيكون ان شاء الله تعالى عن انواع العباده باركس لما انت جمعات 10 شومونت شعبان شحنة هجرية. أبتقى رمضان. شهر شحن 3830 شذشتن هجريه اقتر رمضان وقرروا بلوزلنا جزيه الموافق حموشته شهر وارحيونيو قلت شحن 10 حموشتان ميلادي ان شاء الله بزعبه انواع العبادة كنوصل انواع العباده مالت عينتنا عباده مغنيات الشيخ محمد بن عبد الوهاب الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده ايلوني ابن كثير دوله تغسلنا رب خالقيو خالق الكونا جزاؤه ايلو طيب كنجزوتو قلنا اخي حادث سمتا قبل نربط ان حال ان حادي ربك قزه لكن انت عينتات انت المغزاتي انتي عبتكبر كوعلان قبل الناخ لذلك امزا مغزاات على اساسيرو الشيخ محمد بن عبد الوهاب تنايب لنا له التي امر الله بها رب سبحانه وتعالى عززا عينتاتناي عباده مثل الإسلام بذو حس لزغونه نائب النبل الاسلام حدرت عبادات والايمان كمون ايمان كل زي عباداه بزر زر شاء الله كما صار نائب ومن هو الدعاء كابز عبادات يا شباب دعاء ولمن ما له حدث كلم من حدا رب خلمن اللوط عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سبزي كله نغم ربتو راح زهوله ربتو راح غتلهم ون وقال ربكم ادعوني استجب لكم لمونوني كبكم لنا يا رب سبحان وتعالى سلازي ذريه تدلل نربي خل مناللو ما يكون عندنا نربي خل مناللنا زد خي نربي رزقها بنقبلالو زحامه حمامه كنت تليله نربت راح كلمن الو ابز نقراتزي زونه مخلوق زملكات يكونن والرجال كمون تسفه نقبر على رب سبحانه وتعالى ذي عبادي والتوكل كمون انا بربي سبحانه وتعالى كنمركوس توكل ذي عبادي والرغبه كمون ان خير دليناه رب خير من نخبناه ارى رفوت رب سبحانه وتعالى كمون كم والرهبه فرحي يا رب خلونا ازي كله عباداي والخشوع <سؤال> خشوعي خلونا فرح ربي والخشيه خشيه ونبعله فرح ربي اذا نسلست ازئهن كن انتي تفل الليل اجمس صدر سخن وزينا الرهبه والخشوع والخشيه طيب والانابه ربك هنبل نربخن منلس اذون عبادي والاستعانه بربهم كن حقز كان ترب سبحانه وتعالى يقولوا اياك نعبد واياك نستعين ربكن حقز رب رب رب لنا اذا حجز زي سب زي كولو ربته راح زقولو تغينوا ربته راح يناتلمونه رزقه ربته راح هنا كلمونه زلنا مالته وللاستعاده كم اقول عقبه تحدث ابشق ردك رد رب السبل ازي عبادي وللاستغاثه كم اقول استغاثه رد علي رب السبل رب الخطبه لك اما الاستعاده عقبه مالك كبربي عقبه تحدث والذبح كم اقول حرود كلت عائلتي زلوك ما اني بسفيع مالتي حرود له نكتب اللعر كاسه قاعده اب عباده زعتو ايكون اب عباده زعتو قلنا بربي ز قرار قرار بني الكتحرد حرود زي عباده كم مثاله كم مالتي اضحيه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اضحيه بارك الله فيكم كتحرد زي عباده اب حج كتحرد عباده ازين رب ربي طرح كن هبوا لنا والنذر كمون مبصع ربيها امامي صرنت تتكل انت ربي زي ما عالت غصهم دي كان زي اقرخص الدقين الكا بقع ساعات طول نبر من مخلوق بقع ساعات طول نها مغنياته كله بايدو زغنا حدا ربي كل زكاله حدا رب سبحانه وتعالى ان الله على كل شيء ايش قدير وغير ذلك من انواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله بغنيات انواع العبادة عيناتنا العباده بزوحد سله زونا كنا ابن نتي لتقسوان نزيان الشيخ محمد بن عبد لكن عباده خبز الله علي بزحه بل تشغل شغل اسلام بن تيميه الوزول مالتو العباده له اسم جامع لكل ايش ما يحبه الله ما ويرضاه من الاقوال ولا افعال الظاهره والباطنه كل ربزته زبله عباده زربا يكون تكباب اي دغاو يكون سنايوشتي كله زي عباده من انواع العباده التي امر الله بها رب عزيز الناوي بازين قرناهم كلها لله نرجو راح تكون للعباده اوحي اليك والى الذين من قبلك لين اشركت ايش ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسر بل لله فاعبد وكن من الشاكرين عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بقى ربنا سبحانه وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع له, له ملكتي سدينه بقى لو توبكن مغازنا برو نبيات ون ملاختي سجد اللهم انتى شرك غير كاس راح اكله خدم ساسيو صراحك اكله خدم ساسيو بلنا حدا ربي تگزا مربي ام اسكد وكان ايادمار بس سبحانه وتعالى انتيل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي عاشبا لله رب العالمين كله قل ان صلاتي صلاتي ونسكي تحرجي نرن بدي نسكزلنا بلقه اب تحرجك لما تتحرج الله كلاتي عباده كم يقول كفاللقه فصلي لربك ايش وانحر تحرجك انت صلاتك اب تا صلاتك تضيق كلغه من مخلوق ايبان الله عز وجل صلات زي اب تحرجك انت المخلوق تحرج فلان الكى اب قبري وخنابز قبري بسم الله الله اكبر تبل لكن اعتقاد امنه نزي شقنازي الناس رز قبر قالوا نويلكا تحرد الخمايت فنجينا زحرد من زحرد والعياذ بالله ربي ابشرك ديكابلن قل ان صلاتي ونسكي ومحياي هوته الكل ومماتي موته الكل لله رب العالمين لا شريك له رب الشر... شرك يا رب سبحانه وتعالى تلب خيره علو من منكه تنيه خمسه الاخر ما بسم الله الله اكبر يلندز عرضه زلقو يا خالتي كونت بسم الله الله اكبر يلاده ابعد الناس سبحان الله شعزي قره اربعه لازم نعقوم غناني شقلاني البحر د حكاني انتازا شقره 4 محوره اجب اطلب بقع مالته بقع مالته اطلب بقير 4 محوره شازك عبره نعقوم تغناني شقناي جوبا الله الله طب بسم الله الله اكبر بملح اسكاء اختي كونتين ربي الكحرات قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي عشب لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول مسلم بزيت عزيزه انا قانه اول المسلمين نربد استسلمك اول انا الله بلل يروم رب سبحانه وتعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترى المصنف ده بيقول كلها لله كلها نربت كون لله والدليل قوله تعالى كما قرنا ان قلنا ربنا هو لنا رب عزيز انت له مرتعه انت له مبرهري بالقران الله والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله يا شباب احدا وأن المساجد لله وان ما وقوامرته حرف توكيد ونصب بالواو زي ما راك قزيتها المساجد لله المساجد مساجد كلته تترقم على الواشر الاماكن هي المساجد بوتز اتفقلي ان صلاه الناس فلنا المساجد زين ريز لنا مساجد, مساجد مالته كذلك مساجد نوبلود مالوتي اي الاعضاء السبعه للسجود الثاني شوعت عصمتنا نسجد لن ما مساجد بهاي ساتن, ساتن ما تامات يا شباب الجبهه جنب برنامج سفلتشه كلت يدنا كلت و الاصابع نا نا اقرا سبعه مالتي شاف سبعه تنا زين كنت تنكفال هنا ابسجوا انتي مالتي ام مسجد شركتك شو... شوعت اصابعتي من مخلوقاتها مال من مخلوق ايت بنو من مخلوق ايتن بركحو من للتت ظلم الله مساجد زنفلتن نصلاه انتصرها مالتي بوتا نصلاه تلك بحر خصيسكايو فولي بوتا نستغدو له بوتا زي مساجد زن نري مساجد نريزلنا مساجد ون زباهان زن شوعه تعصبتنا ومساجد البهله مسجدي مالتي سجد كناورجكم لنا سلازي المساجد شركه بوبو قوموا بنزن شو عادت عظم مزاته شركي اي, اي المخلوق ايتبركغون اي المخلوق سجود اي تكبروا المخلوق كمتم عباد الشمس والقمر زياتهم سجود تقبولن مال وان المساجد لله زي المساجد نا يربس الزغانه تسجد لكم ما يخدم ربي سجادو حتى باكلاتكم شركه كبريز بذل رب سبحانه وتعالى بذ المساقي تروح يكون اب غزغه اب افديغه اب شوهر اب زلخه هلخه حتى اب ايره الليخه شركه تكبر بكم اب بحره الليخهون شركه تكبر بكم بفر قرش نخ قربكم اب بحري انتدم مع ابن نقول لنزل اله زقزون ترات كل اللي يرسوهم نحذر سبحانه وتعالى رسولنا واذا ركبوا في الفلك ايش دعووا الله مخلصين له لما نجاهم من البر اذا هم يشركون شرك خطا بحر مسورده كبحر مسوت ابته بحرق يا الله شوف وتب سبحان وتعالى نعين بين يسوع الشاعب ابزق جنازو لوجن معبل تريو يا سيدي يا شخ فلان يا شخ فلان نيلون ربي زخانق نربي رسع كندي يا الله مبط لذلك المصنف رحمه الله تعالى زازيا مستغثا فلا تدعو مع الله احدا مس ربي حاجه تسوع هذا مغلوق يتسوع احد نكره زخونه مالك ماني اعتقد ان رب سبحانه وتعالى زخونه مغلوق او تويت النكره في سيا النه تدل على العموم عموم مالك ملائكه او تواتيو انبياء او والصالحين اواتيو نقول لهم كيتسوعوا لا اسم زلم زازيا احد مالتكم يقول مخلوقات سوع مالت احد اي تغصب لمن تن كلتو فاتي نقوم دگزا نئمن دگزا ابشر كود يقول اتي ملائكه دگزاون ابشر كود يقول نعم بيادكزا ابشر كود يقول ناولاو الصالحين ردوني زبل سبسيكولو نغر رطون زبلت خينو ازونا بشركوتي كله ازي شركه زدمان خرفاع حدا رادعوا نكبروا اللوم نبوتاتنا نجداتنا نحواتنا نحاتنا كلهم ترابتنا غير طرفه كلهم وكل هسبي ربنده حر حيسكاس انتايز يقول لك يا سبحان الله حدا ربته حيسكاس انتايز يقول لك اذا المخلوق مسواعس يبله ربته تقطعه يا صبح نقول رب با قلت عكاس نامني نم... خاطك منلس تاو قدكاز كربله قبره خاذكر صبح نقول رب سبحان وتعالى ابذ شرك زي اوتوماتيك ايقفر الكان وزرعه ان زرع لم اب جهنم مالته والحياه بالله اذا ما يكون احد ربي اذا انتي للنيبل مخلوق ضعيف مهما كان على درجهنا يربعي بس حن كلهم ملائكه والانبياء والاولياء والصالحين جاءتهم كلتهم جاءتهم اب تصير احنا يربعي اتوني لذلك بزيون جرنا ابشرك يا عينودا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وترجمه كله ويدماني تلقى لنا كله اذا مساله زي ان طيب لما بين المؤلف رحمه الله تعالى ان الواجب علينا ان نعبد الله وحده لا شريك له اقدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب انت تلقي لنا ان حمالات يغمزادر سياء ربي بينو و الزغبو عباده و دماني كنقصو مقزات الزغبو حذر ربي بنحرز انت يقلصلنالو بينه فيما ياتي شيئا من انواع العباده وقعد اسبنا حن ربي خقزاء قبلك اي حراي قنك خقزاء دلي انت عيناتاتي انت مقزاتي تغسل لك قبلك لذلك مزيات اساس رواه معناته طيب انواع العباده عيناتنا العباده بهم فقال انتهيلوا وأنواع, وانواع العباده مثل الإسلام الاسلام عيناتنا العباده مثل والإيمان زيادة سلسة زيادة الاسلام والايمان والاحسان زيات ثلاث زيات مراتب الدين الإسلام والايمان والاحسان انتهيت في اللين ابزمت زياده ان شاء الله خلص لينا وهذه ثلاثه الاسلام والايمان والاحسان هي الدين كل دمه ابزل ثلاثه زي ان تتغالب الاسلام ان كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حجي ان شاء الله حنتي نوه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ز مغاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوري زي زي حديثه زين لنا نسمعه قال انت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم حدوان قابلنا نيرنا محمد صلى الله عليه, الله عليه وسلم اضطرا علينا رجل شديد بياض الثياب حدث باي دبقي لو ما جبنا زي عمر الخطاب يقول صلوا انتي ما قلتوا له شديد بياض الثياب سعد ذا ازي سعده زقنه قدام غيره شديد سواد الشعر حبوا دماني لا أه... استقبله تشغرون تشغر روسو جمالتي قللم ازيو قللم زكون لا نرى عليها اثر السفر ملكت نقاشي ايرانا لوني وفعلا حدث صدا يقيشالو اما قشا بحلف قدم بقمال بفراس يغشو سلاس دبرو انتا تطبلو ا حماد كنت يا اخوي راهه تساله حكينا ابرس جون ده حق جقرومن حما دوره نختار يلو ميخه جايشاي تقينو فلوت فبقى نا جايشاي ملكه طيرانا لون سبايزي ولا يعرفه منا احد وق كبنا يو كمدينه يقولوا له قى المدينه يلا زي أجري ما هو اللهم خطابه بالله يا شيخ اينو برو صاعدا خدام ووصو صاعدا خدام مخاني 쪼وروخاني ازيو صلم زخنا تشو اصرناي ملكت تا رقمنا طيب كابانايو يا شيخ زي كونس ومطايناي مدينه كينو بلد ما ملكتناي اسفلتو يل ملكناي ما كيشاعران علون ابانا خازي اسفلتو يل تايدا اي يلنا سكرنا حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم مسيله وخفيله نبي الرسول صلى الله عليه وسلم مسي خفيله لكن نبي الرسول صلى الله عليه وسلم كربه جزء من اداب طالب علم مالت فاسند ركبتيه الى ركبتي مرخخيله بركم اصبركم فمزيا جوع صفى بلخو فيده ووضع كفيه على فخذيه اذا كلته داود ماني ابذا سلفه كفاب بيدوان زيانه ادا طالب الماء كف باهله فقال يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوعو يا محمد بنهم صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن الاسلام بزعباس الناس كان يقول يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم من يسمو له الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اسلمنا جك حاده الله رب سبحانه وتعالى قالوا بزؤ الله جويتا ان محمد رسول الله رسول صلى الله اسدمالي اخ نيرب مخانم وتقيم الصلاه اداء صلاه الدماني ابو وقتك السجده وتؤدي كمو الزكاه كتعوز وتصوم رمضان ربي صبر رمضان قبرنا يا تفونا لرمضان طب حج اتقنانه درس بلوكم كان نفس يجميركا شهر العبادة ها شهر رحمات الله سبحانه وتعالى ونفحاته فان شاء الله تحرزه درس زياب زعباء كيف نستقبل رمضان نؤسس ان شاء الله تبارك وتعالى رمضان كما قرناه وقبل لو زبد درس نؤسسنا شاء الله وتصوم رمضان رمضان تصوم وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ابتدا تقيل كاد ماني حاج تقبر بيت الله الحرام نامك اخي كما لازم قال صدقت حاتوصليح حق غايلو قال عمر بن الخطاب تايلو فعجبنا له يسال ويصدقه تقربنا يا حاتوم اليسراح حق اخو له قالنا س거رنا حق حزبله كازفولتو نغير تقولني حق قال لحزبله اي حدد من الصغاء حق خيب زي اقري ما هنا قال فاخبرنا عن الايمان زعبه ايمان انت يا أي ايمان ترسل لي نقر قال ان تؤمن بالله بربك تعمن توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الربيه توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات كل زوج تامل وملائكته ملائكه حمزلوون كتامل وكتبه رب سبحانه وتعالى كتب كم زوره لتامل ورسله كم اولو خاتم سددت تامل واليوم الاخر باخره دماغ تامل وتؤمن بالقدر خيره وشرره كمون كتامل بقدر زقات مكه كل خبر مخانون فقول يا اخون ما شر زقات الملك اخر زقات الملك قال له زي كبر قال صدقتك انا اجي ونحقق خايبو برسول الله صلى الله عليه قال فاخبرني عن الاحسان بزعبه احسان القرني قال حاتيتهم قال ان تعبد الله كانك تراه الرب سبحانه وتعالى قد تريوزه اللها يركخت بالزور زي ا تتقدمي الى درجه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صغاو لا يرى يوبر والسيري اكل نربغم تريو غيرك هتكزو زياده زلع على الدرجه لكن ربي ران انه الك هتكزااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هو طب سيدنا الايمان الاحسان يعبي تزلع على الدرجه مالتو قال فاخبرنا عن الساعه زعبنا يوم القيامه اسكن قلبي معاسيا توق تزح حتى قال من المسؤول عنها باعلم من السائل زعبه قيامه معاسيا كم تحطت اي زي فلطه تحطت اي فلطان مالتهم انا ون ايفلطانيين السحاب حتى ينزل اللي غير يفلطاني غيظا طب علم الغيب ما يرب سبحانه وتعالى طرح ان الله عنده ايش المسعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام الى اخر الايه زين غيبيات نبلن حنتغتن غيبيات ربي مزعازي تغسل مالتيو يوم القيامه ما عاد سمخنا اي تغسلنا قال فاخبرني عن اماراتها ومملكات الديوان جرنندو قال ان تلد الامه ربتها ام امط باريا مالتي باريا انت هتولد يا اي سيدتها باريا اي أه... نوغوسا هتولد يا ماني سيد زغ والنعم ازي كانت ملكتنا يومها ازي زملكازي انت دا وليد الله ازي قول له بارياس جوا هتولد يا ما ملكتنا امتى يا شباب يوم القيامه وانتر الحفاته اما زيبلوم سبات سان زيبلوم سبات دخاتت مالس العرات غروقات دخن كدان زيبلوم العاله ام مخاري دخاتت رعاء الشاء بواسطه نمت ناعط بواسطه تطا يتجاوزون في البنيان قد ادموا ابنتها مالتي ابهنسى اب منو احنا هنسى يواددروا سبحان الله اما يبنلو طرقاتك يا دانيو بنلو مقاددك حاتك بواسطه ابتقيام قرون كل زياتكم ابهرت ص منوح كو ادا دروع زرينادو عيننا ولا لا فان رينا اذا ابراجز حدا هاك رس بسنح مالت دخا يصلح يمكن نحل فلوه عب كتماتو انزبل بلا يسرح حصرت طابق عصره طابق نبله ينوح ما نزح حدا خطي ملكت نا وقيامك ثم انطلق السبايز خيدو فطور دغيدو فلبثت مليا اي وقتا يسير مزحيق بركون سنح على عدد ايام بعض العلماء يقول ثلاثه ايام ولكن سواء ثلاثه ولا اقل المهم وقت يسير وقت يسير سنح علت نوح معتات قبركون ثم قال لي يا عمر احرزن وحتات معتات ارسل صلى الله عليه وسلم كنز لهم حيتمن يا عمر اتجري من السائل انت عمر من منحت له رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب رضي الله عنه ماني زحتت سنه ماني تزحتاتي فليتك ايده يلومه قلت الله ورسوله اعلم ربن رسول صلى الله عليه وسلم قلت انا سيفلكون سباع قال فانه جبريل بارزي تايتمسيلوا باش يا شباب ستبسيلوا مسا لكن ما رايك كشكلكم لو نصبوكم بالشيكول فانه جبريل اتاكم, يعل... آتاكم يعلمكم دينكم لمن الرسول صلى الله عليه وسلم دينكم كفلتكم يمشي كعلمكم يمشي ومهمي خاص صدق تاذب واحد زوره له جبريل عليه الصلاه والسلام بغناعه كف يهدوا لي زحته تمروا ينزل زوره الرسول صلى الله عليه دعاكم كعلمكم لي الناس زعبه الاسلام والايمان ها شباب وايش والاحسان زيء حديث زيء امتين رقمها مجموع الفتاوى والرسائل لفضيله الشيخ شيخنا حفظه الله ورعاها المجلد الثالث صفحه 145 هذه مجموعه الفتاوى للشيخ بن غسيمين الرغبه وتخرجنا تابزخ تابزياء جزء 4 الرغبه مالته تنزي الشيخ بن عذيب بن تاج بالزله الرسول صلى الله عليه وسلم سنه الاسلام والايمان والاحسان تايلهم شوم بمه دين اتاكم يعلمكم ايش دينكم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين وذلك انها متضمنه للدين كله نقول دين زتغالت زتغالت سلاز خنات اذا اسمنا ايمان والاحسان زين نقول الدين زتغالت سلاز خنا مالتي سلاز لو ما انت ارجاء تاع خل الناس انكم تسمعكموني جزاكم الله خيرا لكم ان شاء الله جمعات مزعبه اذا عيناتنا عباده بزرزر مستيد دليلنا تنوصلنا ان شاء الله صار شعور ربي بخير يسنا